بسم الله الرحمن الرحيم والمرتنات عرفا والعاصفات عصفا ف شثِ ن الشرس قنتِطوق فكتِ بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فسلصافا فوا شراف نشر الفلسارقات فرق <تصفيق> فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدرى كما يوم الفصل ويل يوم إذ ألم نهلك الأولين ثم نتبع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 قدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ ألم نجعل الأرض كفاسا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفحة ويل يومئذ للمكذبين fa fa yawma la yaftuquna wa la هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين هذا يوم الفصل جمعناكم 1. 2. 3. 4. 5. 6. وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هني ذلك نجزي المحسنين وإلوا يوم إذ للكذبين. قلوا تمت قليلا إنكم مجرمون ويل يوم ذا قيل له مركعون لا يركعون ويل يوم إذ المكذبين فبأي حديث voi,